هذه ق ص ي د ة ل أ ب البقاء ا ل ر ن د ي رحمه الله تعالى في رثاء ا ل أ ن د ل س لكل شيء إ ذ ا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إ ن س ا ن هي ا ل أ م و ر كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أ ز م ا ن وهذه الدار لا تبقي على أ ح د ولا يدوم على حال لها شان يمزق الدهر حتما كل س ا ب غ ة إ ذ ا نبت مشرفيات وخرصان وينتظي كل سيف للفناء ولو كان بن ذي يزن والغمد غمدان اين الملوك ذو التجان من يمن واين منهم اكاليل وتيجان واين ما شاده شداد في ارم واين ما ساسه في الفرس ساسان واين ما حازه قارون من ذهب و أ ي ن عاد وشداد وقحطان أ ت ى على الكل أ م ر لا مرد له حتى قضوا ف ك أ ن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف و س ن ا ن دار الزمان على دار وقاتله و أ م ه كسرى فما اواه ايوان ك أ ن م ا الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان فجائع الدهر أ ن و ا ع منوعه وللزمان مسرات و أ ح ز ا ن وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل ب ا ل إ س ل ا م سلوان دها ل ج ز ي ر ة أ م ر لا عزاء له هوى له احد وانهد ثهلان ف ا س أ ل بلنسيه ما ش أ ن مرسيه و أ ي ن ش ا ط ب ة أ م أ ي ن جيان و أ ي ن ق و ط ب ه دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان و أ ي ن حمص وما تحويه من نزه ن ونهرها العذب فياض وما الان قواعدكن أ ر ك ا ن البلاد فما عسى البقاء إ ذ ا لم تبق أ ر ك ا ن تبكي ا ل ح ن ي ف ي ة البيضاء من أ س ف كما بكى لفراق الالف هيمن ا على ديار من ا ل إ س ل ا م خاليه قد أ ق ا ف ر ت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إ ل ا نواقيس وصلبان حتى المحارب تبكي وهي ج ا م د ة حتى المنابر تبكي وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر م و ع ظ ة إ ن كنت في س ن ة فالدهر يقظان وماشيا مريحا يلهيه موطنه أ بعد حمص تغر المرء أ و ط ا ن تلك ا ل م ص ي ب ة قد أ ن س ت ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضامره ك أ ن ه ا في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند م ر ه ف ت ا ن ك أ ن ه ا في ظ ل م ن ق ع نيران ورافعين وراء البحر في دعه لهم ب أ و ط ا ن ه م عز وسلطان اعندكم نبا من أ ه ل أ ن د ل س فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم ق ت ل ا و أ س ر ى فما يهتز إ ن س ا ن ماذا التقاطع في ا ل إ س ل ا م بينكم و أ ن ت م يا عباد الله إ خ و ا ن أ ل ا نفوس أ ب ي ا ت لها هممون أ م ا على الخير أ ن ص ا ر و أ ع و ا ن يا من لذله قوم بعد عزهم أ ح ا ل حالهم كفر وطغيان ب ا ل أ م س كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل أ ل و ا ن ولو ر أ ي ت بكاهم و عند بيعهم لها لك ا ل أ م ر واستهوتك أ ح ز ا ن يا رب أ م وطفل حيل بينهما كما تفرق أ ر و ا ح و أ ب د ا ن و ط ف ل ة مثل حسن الشمس إ ذ طلعت ك أ ن م ا هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهه والعين ب ا ك ي ة والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد ن إ ن كان في القلب إ س ل ا م و إ ي م ا ن